Bismillahi r Lam Mim Ra.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 هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خَالَتْ من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب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 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم طوعا وكرها بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 قول الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ما أنفسالت ثؤدية بقدرها فسالت ثؤدية بقدرها فاحتمال السين زبد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 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِتَغْيِيرِ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ ويدرون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذلياتهم والملائكة يدخلون عليهم. كل باب سلام عليكم بما صدرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قدريها امم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن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 والذين آتينهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب ما ينكر بعضه قل إنما أُمِدُ أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مأاب وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ما من الله من ولي ولا واق ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه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 وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّيّنك فإنما فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أو لم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب